يَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَنْ قَبِلَتْهُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا كِبْرَاءَ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 إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً لِّلَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ مَا لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ الرحيم قبل لا تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها تولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن استبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا ولئن استبعت أهواءهم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 وَهُمْ لَا يَصْدُقُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطرا مسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافر عما تعملون ومن حيث خرجتك ولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حدة إلا الذين ضربوا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا اذِين اَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ وَنَكُنْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلَمْ نَفْسٍ وَالسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إذا إِذَا أَصَابَتْهُمْ نِّصْبَةٌ ورواة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون